وسئل ابن تيميه هذا الحديث يشكل عن معنى قوله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين ام لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين ام بالكفار الكفار يدخل, يدخل فيهم كبر داشب يمكن تكبروا عن حق وكبرهم عظيم قال هل هذا الحديث سوء المخصوص بالمؤمنين بالكفار فان قلنا يقول يقول السائل فينقلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء لان المؤمنين يدخلون الجنه باليمه ورسول والحديث يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره وان قلنا مخصوص بالكافرين فما فائده الحديث فهمت من السائل الان يقول هل هذا الحديث لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال مثقال حبه من كبر او مثقال من كبر هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين بالكفار ان مخصوص بالمؤمنين كيف المؤمنات يدخلون الجنه وهم يدخلون الجنه فباليمان كما تقدم في الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث لأنهم أصلا في النار فأجاب لفظ الحديث في الصحيح لا يدخل, الجنة في لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من, كان من في قلبي مثقال ذرة من إيمان قال فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحب الجنة يعني هناك كبر مباين للإيمان كما في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ومن هذا كبر أبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان ثم قال والكبر كله مباين للإيمان الواجب فمن في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقال الخلق وهذا هو الكبر الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن في قلبي مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس فيكون ظالما له معتديا عليهم فمن كان فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها يقول لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطايا ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها أو غفر, أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبي مذقال ذرة من كبر أي لا يدخلها والكبر في نفسه ومعه فلا يدخل الجنة أحد في قلبي شيء من الكبر لابد أن يطهر إما بالابتلاء في الدنيا أو بكثة الحسنات التي تمحو سيئاته أو بعذاب الآخرة ودخول النار أو بفضل الله ورحمته وعفوه وإحسانه فلا يدخل أحد للجنة وفيه خبر لا بد أن يزال هذا الكبر إما إزالة بالتطهير والتعذيب وإما بغير ذلك قال فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره إن المنفية هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وهذا كقوله لا يدخل الجنة قاطع رحب وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا وأمثال هذا من أحاديث الوعيد وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين واضح معنى قد يشكل فلا يقول أحد لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وأنكم تحكمون على كفري لا إنما حكم الله عز وجل لا أحد يدخل الجنة في نفسه كبر لابد أن يطهر فلا يدخلها دخولا أوليا بلا عذاب فمن كان في قلبه كبر لابد أن يطهر ثم يدخلها أما من ليس في نفسه كبر هذا يدخلها دخولا أوليا بلا, بلا عذاب ولا ابتلاء ولا غير ذلك